بسم الله الرحمن الرحيم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن Inflammations of the eyelid في البداية عايز اقولك ايه هو classification بتاع الايليد eyelid inflammations عايز اكتيب ورقة فاضية وقلم وتكتب وراءه classification دوت هتكتب وسط الصفحة من فوق Inflammations of the eyelid وهتخرج منها ثلاث اسهم هقسم لك تحت السهم الاولاني عايزك تكتبلي inflammation of the lid itself بين قوسين lid abscess وتحت the margin بين وده موضوع مهم هنتكلم عنه كمان شويه Dotarcie na temat tego, co powiedział, to jest wymaganie lid glands wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania wymagania glands انفلاميشن في الزايز جلانتز هناخد حاجة اسمها ستاي الدمل او اسمه التاني هورديولم اكسترنم هناخد لها نوعين من انواع الانفلاميشنز واحد acute والتاني كرونيك الكرونيك حاجة very common واكيد شفتها وسمعت عنها قبل كده حاجة اسمها كاليزيون الكيس الدهني اما الاكيوت حاجة اسمها هورديولم انترنم يعني ايه هورديولم انترنم بمنتهى البساطه واحد كان عنده كاليزيون ودخل فيه اورجانيزم عمل فيه اكوت انفيكشن مانا تاني هورديولم انترنم از ان انفكتد ليد دولت كلمتين هنتكلم عنهم بعد كده عشان خاطر اسئله الشفوي مش عشان خاطر الورقه ولا النظري أما البلفرايتس والستاي والكالسيون دولة حنا بشيء من التفصيل دلوقتي كلمة البلفرايتس معناها بالعربي التهاب طرفي في جفن العين Inflammation of the lid margins عايزك تعرف حاجة In the blepharitis is always a chronic inflammation ma żadna coś acute blepharitis Blepharitis is always chronic The most common presentation of blepharitis is chronic blepharoconjunctivitis Lydhaab mzmin fi lid margin w konjunctiva sowa Tob, lewe biegoo ma' ba'd? Bimodaje'a biegoo naim lid margin لو جه اورجانزم وعمل لي انفيكشن في ليد مارجن ايه اللي هيمنعه انه ينط على ويعمل لي معها كونجنجكتفايتس عشان كده الاثنين دايما بيبقوا مع بعض ولما هنيجي نتكلم عن symptoms of blepharitis اقول لك symptoms of blepharitis are very similar to symptoms of conjunctivitis طبعا البلفاريتس ممكن يبدا لي high premium, مجرد ان الليد مارجن انه ممكن يوصل لانفلاميشن حقيقي يبقى له سيكولي ولو ممكن تنتهي في النهايه ببلايندينج افكت او ديزابلينج افكت I predisposing factors בתאי البلفرידס. Predisposing factors بكل כי אנחנו בזап عايش في مصر. اللي بيعيش في مصر بيعيش في جوه smoke. Dust, trub, high temperature, uncorrected errors of refraction, عنده error of refraction, مستاهل انه يلبس نظارة بس معهش فلوس إنه Diabetes بيبقى تعبين. and chemicals ash pollution وchemicals بيها هنا سواء air pollution او اي chemical تانية زي cosmetics مثلا زي ادوات التجميل او makeup. كل ده مفهوم إن هو ممكن يعمل لي inflammation, smoke, dust high temperature, بيقلل لي المناعة بيعملي immunocompromisation الchemicals بتعملي allergy يمكن النقطة اللي مش مفهومة هي uncorrected errors of refraction ايه علاقة النظارة بان واحد يجيله بليفرايتس؟ احنا هنسبق شوية احنا عندنا شابتر في المنهج اسمه errors of refraction هتعرف وقتها ان اللي عنده error of refraction ده الفيجوال اكيتي بتاعته بتقل ما بيبقاش شايف كويس كمحاولة من الانسان دوت ان هو يشوف احسن بيبدأ يعمل حاجة اسمها screwing of his eyelids بيبدأ يزر على عينه بيبدأ يعمل contraction عشان خاطر يقرب الجفنين من بعض يزر على عينه وانت دلوقتي لو انت لابس نظارة ايه على نظارتك وحاول انك تزرر على عينيك هتلاقي نفسك شايف احسن ده اسمه pin hole effect ده بيحدد لي كمية الضوء اللي دخله جوه العين ويحسن الفوكس بتاع العين طب ايه المشكلة ايه اللي يخليه لو, لو عمل screwing the eyelid يجيله blepharites او ده ي predispose لل المشكلة ان الcontraction بتاع الأوربيكيولاريس ماسل ماسل ده بينتج عنه ميتابولايتس الميتابولايتس ديت بتخلي الايلت تيشوز unhealthy بتخليها بيقى خصبة ان يحصل فيها انفكشن بعد الpredisposing factors هتكلم عن types of blepharites ايه هي انواع blepharites النقطة دي ممكن تقول عليها types of pleferites ممكن تقول عليها classification of pleferites وكل نقطة منها بتعتبر في حد ذاتها exciting factor لل بمعنى اي انا دلوقتي عندي شخص عنده predisposing factor لل عنده uncorrected error of refraction وعنده diabetes وعيش في مكان كله smoke و dust الPredisposing factors طول ما هي موجودة الشخص ده عرضة ان يجيله disease بس مش شرط يحصل له انما ال disease امتى؟ لو حصل له Exciting Factor ايه هي type stat blepharites type stat blepharites types كتير عايزك تحفظهم بالكلمه ديت كلمه سبب زائد يو اس اي سبب ويو اس اي طبعا ايه الاهم اليو اس اي هي الاهم ايه هي ايه الكلمه ديت سبب اللي هو الاس والبي اي بي اس سبيسفيك بليفرايتس specific inflammation في الطب خدت في الباصولوجي السنة اللي فاتت اشهر مثالين ليهم TB and syphilis حرف ال P حاجة اسمها posterior blepharitis posterior blepharitis ليها اسم تاني حاجة اسمها meibomian gland dysfunction الاسم ده مش هقوله الا مرتين بس في المنهج مرة هنا في البليفاريتس والمرة التانية بإذن الله في etiology of the dry eye في شابتر اسمه lacrimal system حرف الايه اللي هو Allergic blepharitis. ده بتاع, بتاع الميكوب بتاع الكوزماتيكس بتاع الكحل اللي بيتحط في العين هو اللي بيعمل النوع ده من انواع البليفاريتس البيت التانية اللي هي Parasitic blepharitis. خدتم في البارة السنة اللي فاتت حاجة اسمها Phyrus Pubes lice. ده نوع من انواع البرازايتس ده لو على lead مارجن هعمل لي حاجة اسمها بليفرايتس. طيب ايه هي ال-USA اللي احنا قلنا انها اهم ال -U حرف ال -U اللي هو Alcerative بليفرايتس وال-S Squamous blepharitis وال-A أو Angular والاسم ده هاخده مرتين في المنهج مرة هنا في شابتر الايليد ومرة تانية في شابتر اسمه conjunctiva ده نوع من انواع الكونجنكتفايتس هنبدأ دلوقتي ناقش اول نوع من انواع البليفاريتس اسمه سكويموس بليفاريتس او سيبوريك بليفاريتس ايه هو الاتيولوجي بتاع squamous blepharitis في الاتيولوجي عايزك تتكلم في الامتحان عن حاجتين عايزك تتكلم عن predisposing factors اللي احنا لسه فوق من شوية قلنا smoke, dust, uncorrected errors of refraction diabetes mellitus, chemicals العنوان الثاني اللي عايزك تتكلم فيه في عنه في الاتيولوجي هو ال exciting factor exciting factor بتاعي اللي عملي squamous هو عبارة عن Low grade infection on top of abnormal secretions of the lid glands, bitahdid zeisk glands, similar to seborraic dermatitis. A randi feel exciting factor of etiology, dahout, randi telet kilomet, aisektachu belek minhom. Rakom hum maaia. Oul haga, low grade infection. Tani haga, Abnormalne sekretia z glands, Telit haga siburejik dermatitis. Ana hejkila kussut l-squemus beliferaitis min l-etiologi dawad, bes bil-aks min nimra teleta, l-head nimra wahed. Il-hasal lajen daxani hasallu squemus beliferaitis. Il-hekek uleh n-shox dawad kana andu hejgas ma siburejik dermatitis. سيبوريك درماتايتس اللي هو بالبلة دي وبتبسيط مبالغ فيه هو أشر الشعر باسوجينسز معين بتوع الدرماتولوجي بتوع الأمراض الجلدية هما اللي يعرفوه عملنا حاجة اسمها سيبوريك درماتايتس سيبوريك درماتايتس ما بيجيش فيه الاسكالب بس ده بيجي في الفيس بيجي فيه ليد مارجنز بيجي في مناطق تانية من جسم الإنسان وإن كان لس كومن زي الانفرا الانفرامامري فولدز we abdomen and umbilicus. من ضمن ال pathogenesis dermatitis إنه increased oiliness of the skin. بيحصل abnormal secretions في the sebaceous glands. خلنا نمر على the sebaceous glands عبارة modified sebaceous gland. معنى كده ان السيكريشنز بتاعت زايس جلانس على ال مارجن هتبقى كلها abnormal كده وصلنا للمرة 2 الabnormal secretions ديت انه يحصل لي عليها infection كده وصلنا للمرة 1 كده احنا قلنا القصة بالترتيب وترتيب القصة هو عكس الكلام اللي هتقوله فيه الاثيولوجي Niemra 1 on top of abnormal secretions of the late glands, bzet Zeiss glands, adi nimra 2 similar to seborrheic dermatitis, adi nimra 3. Nigi, بعد keda li clinical picture symptoms u signs. Is symptoms tat squamous plephorites. عيان بيشتكي من سكوينوس بليفرايتس هي... هيجي يشتكي لك من ايه بعيدا عن البليفرايتس عايزك تعرف حاجة تحطها في ذهنك من دلوقتي لما اجي لك في شابتر الكونجنكتايفا هنتكلم عن موضوع اسمه كونجنكتفايتس زي ما قلت لك قبل كده ده الشابتر كله تقريبا بيتكلم عن الكونجنكتفايتس هتحفظ سيمتومز لكل نوع من انواع الكونجنكتفايتس معقول طبعا مش معقول انا هديك كلمة تحفظها الكلمة ديت هتقول منها symptoms بتاعت اي نوع من انواع conjunctivitis سواء هتاخده في المنهج سواء تعرفه سواء قريته سواء ما ارطوش او ما عرفتوش ولا سمعت عنه قبل كده اي symptoms لاي نوع من انواع conjunctivitis لازم يبقى فيها اللي انا هقوله دهوت ده bile زائد discharge bile حرف ال b burning l lacrimation the epiphora زائد discharge اللي هو بالبلدي كده العماص انا بقول الكلام ده ليه الكلام ده لان symptoms of squamous blepharitis هي هيها زي symptoms it conjunctivitis ما the most common presentation of blepharitis is chronic blepharo conjunctivitis ايه هي السيمتومز بتاعت السكويمس بلفراتس هي بايل برنينج اتشينج لكريميشن اند اي طب ايه هي السينز بتاعت السكويمس بلفراتس ايه اللي هتشوفه على عين العيان لو جيت تفحصه انت هتشوف حاجه مميزة جدا هتشوف small white scales اشرة بيضاء موجودة على الليد margin between the lashes ما بين الرموش وبعضها هل هو الدزيز الوحيد اللي بيديني small white scales لا في scales تانية ممكن نلاقيها على margin معنى كده ان انا عايز اديك معلومة مميزة عن السكيلز بتاعت السكويمس بليفاريتس عشان خاطر تعرف تفرقها ما بين اي سكيلز دانية تلاقيها متنطورة ما بين اللاشز انا هقولك كلمة وهنفسرها في الموضوع اللي بعده اللي هو الالتسراتف بليفاريتس هقولك اهميتها ايه في الالتسراتف بليفاريتس المعلومة اللي انا عايز اعرفها لك ان السكيلز ده هي تلو شلتها removal of these skills وتيجي تبص على الحتة اللي هي كانت لازق عليها هتلاقيها هاي بريمج هتلاقيها محمرة without ulceration من غير ما يحصل فيها ulcer treatment جات لك حالة squamous blepharitis هتعالجها ازاي انا عايزك برضو في البليفرايتيس تعرف لي 3 عناوين في التريتمنت العنوان الاولاني هسميه جنرال تريتمنت العنوان الثاني ليد هايجين صحة الجفون العنوان الثالث ايراديكيشن اوف انفيكشن او كيوراتيف تريتمنت لي للجنرال تريتمنت انا عايزك تعالج ال-predisposing factors وال factors عايزك تقول العيان دوت اغسل عينيك على طول بمية من الحنفية ما تدعجش فيها ما ترش فيها عايزك تبعد عن العفرة والتراب ولو هو سيبوريك أو سكويموس بليفاريتس عايزك تقول له روح لدكتور جلدية عشان يعالج لك قشر الشعر طول ما القشر موجود في شعرك العلاج اللي انا هكتبهه لك ملهوش لازمة عينيك هتخف وبمجرد ما تبطل العلاج هترجع تاني فورا لازم تعالج قشر الشعر انا كنتش متخيل ان treatment of seborrhea ده حاجة مهمة قوي كده ليه esquemas blepharitis ماكنتش عارف ان العيام ممكن يفضل سنين وسنين عنده سيبوريك او esquemas blepharitis طول ما هو ما بيعالجش السيبريك ديرماتايتيس اللي عنده ما كنتش متخيل ان الحاله كرونيك قوي كده لحد ما بدات ادخل في كلينيكال براكتس بقيت كل حالات تقريبا بتاعت السكويموس بليفرايتس بتفضل بالسنين سنين طويله جدا عندهم سكويموس بليفرايتس بيصحوا من النوم الصبح يقول لي عندي قشره بيضه على عناية بروح اغسل عناية لقيها بتحرقني بحس ان جفني تقيل بقالك قد ايه بقالي سنين من اخر حالة شفتها كانت في ميل عندها 24 سنة وكان عندها سكويماس بليفرايتس زي ما هي بتحكي لي طبعا من الهيستوري عندها سكويماس بليفرايتس من ايام ما كانت في المدرسة الابتدائي طبعا دي انا قلت لها انا مش هقدر لك اي حاجة زي العلاج اللي الدكاترا اللي قبل مني كتبهولك بس احب اقولك ان العلاج ده ملوش لازمة من غير العلاج بتاع دكتور الجلدية امشي على الشامبوهات الكلام بتاع الأدوية بتاعت بكاترة الجلدية ويمشي على الأطرة والمرهم وبإذن الله بعد أسبوعين لأربع أسابيع هتبطل الأطرة والمرهم والحكاية ديت إن شاء الله مش هترجع تاني تاني عنوان في التريتمنت عايزك تتكلم عن ليد هايجين هايجين of the lid بالنسبالي في حالة سكويمس بالفريتس هاهتم قوي بremovil of scales عايز اشيل ال scales عايز اشيل الاشرة ديت هشيلها بايه هاد العب فيها كده بغافري لحد ما تتشال ممكن اعور عيني لا انا هستعمل حاجة اسمها 3% sodium bicarbonate او هستعمل الحاجة اللي موجودة اكتر حاجة اسمها بيبي شامبو طبعا كلكم تسمعوا عنه وتشوفوا اعلاناته في التلفزيون استعمل دايليوتد بيبي شامبو هحطه على سواب على حتة نقطة وهبدأ امسح به الاي لاشز وامسح به اليد مارجن بالراحة طبعا بعيدا عن الكلام بتاع المنهج بعيدا عن اسئلة الشفوي احب اقول لكم ان حكاية البيبي شامبو ديه دلوقتي في معظم اماكن العالم بيقولك بلاش بلاش تستعمله كفاية انك تستعمل المية وقطنة مبلولة ليه؟ لان بكل بساطة السكرتians اللي طلعاني من زايس جلانس دي بقت اب نورمال زي ما قلتلك في الاتيولوجي البيبي شامبو ده هوات ده بيجي على الأولي ماتيريال أو from زايس معاها لي مركبات صابون والصابون ده إيرريتنت مارجن يبقى كأني بالضبط ماشي في دايرة مفرغة ما علينا هيتقال في الامتحان removal of scales using 3% sodium bicarbonate or diluted baby shampoo Nota telta heel curative treatment or eradication of infection, has local antibiotic ointment and drops. Hastamil Mutad Hayavi Moday Otra Umarham. Treatment is continued for two to three weeks in Tabtamira Elegek Lutra Tolan Talan Tabigira Kashflaeda. عايز الاستشارة تبقى بكرة الصبح علشان خاطر لو قلت له تعالى بعد اسبوع يدفع كشف من اول وجديد علشان كده احنا بنشدد دايما على النقطة ديت ان التريتمنت ماست بي كونتينيويد فور 2 تو 3 ويكس لازم ان هو يستمر لفترة طويلة لازم ان البيشنت ما يجي كشف الكشف يجي لك الاستشارة او في المتابعة بتاعته وبعد كده تقول له خلاص استمر بقى مع نفسك كمل علاجك لأسبوعين لثلاث أسابيع لو تعبت تاني بقى لي لو ما تعبتش خلاص طبعا عيان زي دوت عمره ما هيستمر على علاج لمدة أسبوعين لثلاث أسابيع لازم يقف فيه up لازم تتابعه ولازم يستمر على علاجه لمدة أسبوعين لثلاث أسابيع هتكلم دلوقتي عن تاني نوع من أنواع البليفاريتس هتكلم عن حاجة اسمها Ulcerative Blepharitis دلوقتي احنا عرفنا النظام الاتيولوجي هنقسمه لحاجتين هنقسمه لPredisposing Factors هنقسمه لي Exciting Factor Predisposing Factors عرفنا اللي هي Smoke, Dust, Diabetes Uncorrected Errors of Refraction The exciting factor هي الحاجة المميزة لكل طايب من الطايب بتاعت البليفاريتس The exciting factor في الالتراتف البليفاريتس هو Infection with staph aureus bacteria الالتراتف البليفاريتس ده نوع خطير من أنواع البليفاريتس It's not a self-limiting condition مفيش واحد عنده الالتراتف البليفاريتس وبيخف الوحده النوع دوت له سيكولي له كومبليكيشنز لازم اعالج الالتراتيف بليفرايتيس لازم اتابع البيشنت بتاع الالتراتيف بليفرايتيس لان الكومبليكيشنز والسكويلي بتاعته خطيره ممكن توصل لدرجه بلايندينج افكت ممكن تعمل لي ممكن تعمل كورنيال اوباسيتس زي ما قلت لك في الاسكوينوس بليفرايتيس إيه اللي يمنع الأورجنزم أو البكتيريا إنها تنط من lead margin على الكونجنكتايفا ما هما الاتنين لزئين في بعض هنا في الألثرتف هقول لك إيه اللي هيمنع الستاف أوريس أو causative organism التاعي إنه ينط من lead margin على الكونجنكتايفا ما هما لزئين في بعض ومن الكونجنكتايفا ينط تاني على الكورنيا ما هما برضو لزئين في بعض ليه بقول لك الكلام دوت? لان في السمتمز عندي هكلمك عن حاجات عن سمتمز جاية من الكونجونكتايفة وسمتمز تانية جاية من الكورنية هكلمك عن بيرنينج ويتشينج ولكريميشن هكلمك عن وعن حاجة اسمها فوتوفوبيا كلمة فوتوفوبيا ديت دي جاية من الورنيل اريتاشن دي مشكلة في الكورنية ايه اللي حصل انا عندي حاجة اسمها قرنيه العين The cornea cornea ديات فيها Nervous supply زي اي تشو تاني في جسم الانسان Nervous of the cornea are so sensitive Free nerve endings اللي موجودة في الكورنية Has the lowest threshold In your body اقل حاجة ممكن تحفزها Free nerve endings ديات موجودة تحت The epithelial بتاعت القرنية. في شخص عنده بلفرايتس ممكن يحصل epicyal erosions of the cornea. معنى كده ان الفري نيرف إندينجز بقت متعرضة للهواء، بقت متعرضة اكتر للضوء. الضوء العادي لما يأثر على الفري نيرف إندينجز بتاع القرنيه هيخلي العيان ده مش قادر يفتح عينيه في النور هيعمل لي فوتوفوبيا بيخاف من النور طبعا مفيش حد بيقدر يفتح عينه في نور الشمس بس احنا كلنا قاعدين في نور اللمبه بتاع الاوضه دلوقتي واحنا مفتحين عينينا عادي مفيش حاجة عامله لنا ديسكمفورت مفيش حاجة قلقانه ولا مضايقانا انما اللي عنده فوتوفوبيا ده ما بيقدرش يفتح عينيه في ضوء الغرفة العادي طب بالنسبة للساينز لو فحصت عيان زي ده هتلاقي فيه هتشوف بردو كراسفز هتشوف اشرة بس المرة دي هتشوف اشرة ليها كرايتيريا غريبة شوية عن الاشرة بتاعت هتشوف يلو كراسفز اشرة لونها مسفر مش موجودة مش متنطوارة بقى بتوين الاي كده وخلاص لا ده لازق على الاي وفي نفس الوقت لازق الاي بعضها. gluing the lashes together. The blaugetische diet, من على lead MARGIN مارجع That will leave small ulcers which bleed easily. هيسبلي ألسار صغيرة ممكن تلاقي عليها نقطة دم. وهنا تيجي أهمية الكلمة اللي انا قلتها لك في squamous هناك إن The small white scales of squamous peripheritis if removed, leaves hyperemic lead margin without ulceration Nema crust spital ulcerative plepharitis leaves small ulcers which bleed easily انا عادي بقولك الزرطيف بليفاريتس بحاجة خطيرة ده العيان ده لازم يتعالج ده في complications وحشة ممكن تحصل ده العيان ممكن يتعمي ليه كل ده ايه complications ايه complications بتاعت الزرطيف بليفاريتس وعلى فكرة ده سؤال جيه في الورقة كتير قبل كده complications زي ما انت شايف قدامك complications كتير واسماء صعبة مع قادة طبعا دلوقتي مع قادة لما هنمشي في المانهج شوية هنعرف انها اسماء سهلة جدا هنحفظ النقط الكتير دي ازاي لك قسم النقط الكتير اللي قدامك انا لك على الكمبليكيشنز في كومبليكيشنز بتحصل في الكنجنكتايفا ودي حاجة واحدة بس وفي كومبليكيشنز بتحصل في الكورنيا دول حاجتين وفي كومبليكيشنز بتحصل في lashes في الرموش ودول حاجتين برضو وفي كومبليكيشنز بتحصل في ليد مارجن ودول التلت حاجات نتكلم عن ال complications واحدة واحدة عشان نحفظهم سوا اول حاجة complications اللي بتحصل في conjunctiva دي حاجة واحدة بس اسمها chronic conjunctivitis التهاب مزمن التهاب مزمن في ملتحمة العين ده اللي انا قلتلك عليه قبل كده chronic bleufero conjunctivitis طب ايه اللي بيحصل في الكورنيا اللي بيحصل في الكورنية حاجتين حاجة اسمها punctate keratitis وحاجة اسمها marginal corneal ulcer punctate keratitis يعني الكورنيا بقى عليها نقط من بالانفلاميشن بالinflammation بانكتي يعني منقط. الحاجه الثانيه مارجنال كورنيال السر الاستاف اول لما نطت من ليد مارجن على الكونجكتيف عملتلي لي كرونيك بليفر كونجكتيفا ولما نطت على الحته من الكورنيا اللي جنب الكونجكتيفا عملت فيها السر مارجنال كورنيال السر على طرف الكورنيا بعد كده عندي complications بتحصل فيه lashes ودولت برضو اتنين عندي حاجة اسمها maderosis كلمة maderosis يعني loss of eye lashes رموشه وقعت ايه السبب بتاع destruction of the hair follicles ulcerative blepharitis is a chronic inflammation في شغال في الليد مارجن حمال بيكسر كل حاجة قدامه فكسر لي ال hair follicles الثاني حاجة في الآي لاشز تريكايسز يحصل لي تريكايسز يحصل لي شعرة أو يحصل لي رابينج لاشز أقل من أربع شعرات رابينج أجينست ذا جلوب مشكلة التريكايسز أو رابينج لاشز إنها تعمل لي كونجنكتايفال ألسر أو كورنيال ألسر وأي ألسر في الدنيا هتهيل باي فايبروزيس لما كورنيال ألسر تHEEL لي حاجة اسمها لو هي center, central في central, central part of the هتأثر على vision. بعد كده لسه في ثلاث حاجات بتحصل في ليد MARGIN. هيحصل لي اول حاجة TILLOSIS. كلمة TILLOSIS معناها thickening and hypertrophy of the ليد مارجن اتكلمنا المرة اللي فاتت من ليد مارجن width بتاعها عباره عن 2 ملي ليها منظر معين الانتييرور بوردر بتاعها راوندد وعليه لاشز البوستيرور بوردر بتاعها شارب علشان خاطر بيشتغل زي المساحة بيجر التيرز قدامه علشان خاطر يوجهها ناحيه لاكريمال درينج سيستم من الكرونيك انفلاميشن الفايبروسيس اللي بيحصل فيه ليد مارجن من الهايبرتروفي ده بسميه تايلوزيس وده اللي هيعمل لي نمره اتنين في الليد مارجن كومبليكيشنز ده اللي هيعمل لي الابيفورا انا بقول لك البوستيرير شارب ايدج بتاعه الليد مارجن بازت بقت تخينه وهايبرتروفايد ومدوره ده يعمل لي ابيفورا الكومبليكيشنز بتاعه ليد مارجن واخر حاجه هي اكتروبيون يعني ايه اكتروبيون يعني رولنج اوت وورد اوف ذا ليد مارجن الله طب ايه اللي عمل لي اكتروبيون اللي عمل لي اكتروبيون هي دايره حاجه بسميها فيشيوس سيركل دايره مفرغه بتبدا بايه بتبدأ بالإبيفرا النمرة اللي فاتت بتبدأ بإبيفرا دموعه بتقع على خده الدموع ديت فيها أملاح فيها سولتس المية بتاعت الدموع هتتبخر وهتسيب لي الملح على خده الملح ده هيعمل لي irritation وinflammation بسميه eczema الإكزما ديت بتهيل باي fibrosis زيها زي أي inflammation في الدنيا يبقى معنى كده ان الاسكن بتاع الايلد باز طيب انا لك المرة اللي فاتت ان الاسكن تبع حاجة اسمها anterior lamilla of the eyelid قلتلك ان الانتيريور lamilla لو بازت هتعمل لي اكتروبيون في حين ان الابستيريور لو بازت هتعمل لي انتروبيون ما علينا النقطة ديت هنوضحها اكتر بإذن الله في الاكتروبيون كده وصلت لتفسير الاكتتروبيون طب ايه تفسير الفيشر سيركل هي ليه دايره مفرغه ليه انا بلف وادور حوالين نفسي لأن بكل بساطة هناخد في بيعمل لي تعمل وهكذا بلف في حوالين نفسي نيجي بقى للتريتمنت بتاع الألسرات البليفرايتس عيان زي ده هتعلجوا بايه؟ على اساس نفس الثلاث عنوين اللي اتكلمنا عنهم في الاسكويماس بليفرايتس اول حاجة حاجات جنرال امبروف جنرال هيلث كنترول الديابيتس ده عنده وجاله الستراتيف ليفرايتس يبقى الدايبيتس ده ان كنترول بعته للدكتور باطنه يظبط له السكر الحاجه الثانيه الليد هاي جين هعمل ايه هاخد بالي من البريدسبوزنج فاكتورز اغسل عينيك ميه من الحنفية ما تهرش فيها ما تدعكش فيها Nota tenja frequent message to evacuate the Maibomian glands. Anaraf kemen xwajie, n-l-organizm bibem stichabbi go zaħs glands wi Maibomian glands. Fennem machelli lajen jidelik gufunu, kiennu biorasor u Maibomian glands jitalla il-guwehe, fajitalla jisadn l-organizm dawat jitfadda minn Maibomian glands. الحاجة الثالثة ريموفال اوف سكيلز خلي بالك عشان وانت بتشيل السكيلز ما تعملش التسرز بالظبط زي ما كان في الاسكويموس بليفرايتس خلي بالك ان ما كان السكيلز ديت دي هي اللي بتعمل لي التريكايسس هي دي اللي بتعمل لي ديفورميتي في البوستيرور شارب بوردر هي ديت دي من الحاجات اللي بتساعد ان يحصل لي بفر الألثر لما بيحصل لها هيلنج بتهيل بفايبروزيس الفايبروزيس ده هيبدأ لي الشعراية يدخلها جوه نحية العين يخليها تحك في العين ده اللي اسمه تريكايسز ولو أقلمنا أربع شعرات يبقى اسمه رابينج لاشز النقطة الثالثة في تريتمنت إلميناشن أو إراديكيشن أو إنفكشن هستعمل الاي اوينتمنت بتاعي حاجة برود زي جنتاميسين. هحطه انت هحطه بعد لازم العلاج يستمر الفترة طويله زي ما قلنا في ممكن من أسبوعين ل ممكن توصل لحد ست اسابيع لان الاورجانزم مستخبي جوه الهير فوليكلز جوه الزايس جوه, الـ جلانز جوه